Pani przewodnicząca! Panie komisarzu! لورنس و دراسه و درانی O, o, o, o, Panie Przewodniczący! من سكن موانجي نقولا ان كان هو ما i فَأَلَّا إِلَّا الَّذينَ خَسِروا Well I promise and like shiny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 Świętym głosem jestem, który zadał mi pytanie o min قال ما منعك ألا تسجد إلا أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار поряд reduce odpowiedz 책 został jak to nie być od دَامَتْ فِي أَرْضِ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 تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذكوما مذكورا Sama starym człowieka,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 فتكونا من الظالمين فوسوة wall oh. Słuchaj, że jestem وَاذَا وَمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنِ تلكما الشجرة لكما إِنَّ الشيطان لكما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 قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومفاع إلى حين ал فيها تحيون وفيها تموتون ohn ma ما عليكم لذا سيواري توقاتكم وريكا تقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يبشرون يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنه هما لي يريهما فسوءاتهما إنه يراقب هو هو فضي حيث لا ترونهم انا اجعلنا الشياطين اولياء للذين ما وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجد ما ta kuluna la وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له كما ذرأتم تعودون فريطا هذا وفريطا حق عليهم لهم إنهم اتخذوا الشياطين أولياء يا بني آدم قدوا زينتكم عند كل مسجد وكل ولا تسرقوا انه لا يحب المشركين قل من حرم دينه الله التي Niechodzi o to, że niechodzi o to, że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 نَوَنَ تَغْوِي بِطَوِيرِ نَاعِ خير الحق وأن تسركوا بالله اجل جاء اجلهم لا يستاثرون ساعه ولا يستقدمون A ta ni a ta ma in عليكم ya فمن na pum فوق عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا تكبروا عن هؤلاء من اظلم ممن اترى على الله كذبا او كم وكذلك نجد الظالمين O Why <laughs> Słyszeliśmy <önemli> o Oh, And. Um. Oh. bubble oh, now وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد Odzjatom, by nas umiłowali, skarci, skarci, skarci, skarci, we have wa be able to do it. We ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنون ولا تقعدوا بكل صراط tu iduła, a tu iduła, na وكم قل له Wczyna na po i وا قاهر اس ان نن لا كل J Geschichte, eiśул, żeby usłora uśältuje Jät Dziś, że nie ma w kazaliu Podbowałyśmy w Northeast i�� z nawiedzać Milwaukee z excellenciej Zdjęciafordi odych義 Universität Hydraulic قَدْ خُلُقَ اللَّهُ بِالْفَانْسُفَاءِ وَالْحُلُفِ دَارِهِمْ الَّذِينَ الذين شبهوا شعيبا كانوا هم wa qalan ya qawmi laqad ji'a ilaykum azabun 'adzimun tuskum min وَمَا أُمِرْنَا في لِنَعْبُدَ سنفحت ساعفا وقالوا, <تصفيق> سنفح وقالوا قَدْ قد مست آباء Nie ma wątpliwości co do فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وأن أَهْلُ القرى أن يأتيهم بأسنا وَهُمْ يَلْعَبُونَ وهم Mistrz الله فلا يامن مistrz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 ولقد جاءهم رسولهم الذين كف ما كانوا يؤمنون بما سببوا من قبلى. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثر من عهد Ale jeśli znajdziliśmy starożytko L Upper Gł tej ayat din al wa Ooh, mm -hmm. O um... for he thought bad and moved in. a he's قال الملأ من قوم فلعون إن هذا لساحر عليم أريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا What I I وجاء السحره في العون قالوا Oh right. no! just جاء عندنا بالثاني البحر لا mm um. sound <laughs> لا أريكم دار الفاتحين. <تصفيق> لا أقرف عن آياتي. الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل Zdjęcia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zdjęcia i do Zdjęcia i montażu Zdjęcia ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ سبب آياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حدثت آمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ What? لقد قوم موسى من بعده من خليهم عجلا جسدا له خوار أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يكلمهم وَلَا Takdumu, a kamo ما سوف يفني ان انهم قد ضلوا قالوا لئن لم Pani o Panie na Panie Komisarzu! قومي ضبان أسفا قال بئس ما خلصتموني من بعد أعجلتم أم ربكم Ellu pan elła heęła a pozwiła i ękni إن القوم تضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تسمي في أتبني ولأسني وأدخل ما فيه ومسك وأنت أرحم تخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة في الدنيا وكذلك نجد المبتلين، والذين عملوا السيئات ثم نسبوا Panie Przewodniczący, ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسغتها مدور ما كل هم لربهم يرهبون ره... تار موسى قومه سبعين رجلاً لني فلما أخذت هم الوجته قال رب لو شئت اهلكت من قبل تهلكنا بما فعل السفهاء منها إن هي إلا فتاة أنتك تضل بها من فشاء وتهدي من فشاء <تصفيق> <تصفيق> وَفِي <تصفيق> الَّذِينَ وَمُحَمَّدَ وَأَنْبَاهُمْ تبنى في هذه الدنيا حسنة وفي آخرة إنا هدنا إليك O la فتأكتبها للذين يتفون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون Ellewi na jak stawią التوراة والإنزيل يأمره بالمعروف وينهاهم عن المنكر oleh Kondi Dziś seine i ada i y over Nie. وَقَالَ هُمْ أَنَّ سَيَعْشِرَ الْبَصَرُ أُمَمًا وَأُحِنَّا إِلَى مُوسَى Chyba nie min się w tym, co się dzieje. Słyszeliśmy o tym, هلو من طيبات ما رزقناكم وما ظلمنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَإِذْ كيل لهم اتكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث تتتم سنزيد المؤسسين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجدا من السماء بما كانوا يظهر الهم عن promuję cyl-lassika, a w Taki im يوم yewm tebcihim و yewm لا لذلك نبلوهم بما كانوا يفتقون وإذ قالت أمة منه فتعظون قوما لله مبلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا ندرة الى ربكم ولعنه يوم تقو لمنا ربني أجين الذين يذهبون عن الصوت ما <تصفيق> Wszystkie te osoby, Szczerze mówią, że nie ma wątpliwości, że منهم الصالحون ومنهم دون فали وبلوا AN ASTA LAHUMU AMRUHUN QALAN TAMIN Uh now as وَيَقُولُونَ man say you thulma. Wszystkie te osoby zabijają się z tym, قد رسول ما فيه والدار الاخره للذين يفتقون أَفَلَا تَعْسِلُونَ وَالَّذِينَ يمسكون بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا وَلَا Mañana, nadie? Nie wiem, czy to jest w tej chwili, czy to قد فبأي حديث بعده من z milionów者 się widziona i w في zawsze są يسألونك عن الساعة أيام مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجل لا إلا هو. في السماوات لا أيكم إلا ضل يسألونك كأنك حصير عنها قل إنما علم Ah, <laughs> وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم Siedzącym jesteśmy Który nie jest wobec nas wobec Działa <śled> الله فلما آتاهما صالحا جعلا Panią przekonałem się do tego, illa wa wa mubdi'l we are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 I one są muszum, są w filiżnach, في قالوا لولا قل إنما You carefully to